خافيا قال ربي ان وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولمكم بدعاءك ربي شقيا وانني خفت المواني من وراء كانت امراتي عاقرا فهب لي فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث مناني يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا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 فَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعفيا يا يحيا خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِيَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّهُ لَا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُنْ بَشَرًا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هو عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةَ النَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَ أَهْلَ مَخَاذٍ إِلَى جذع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 نخلتي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقضي عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي فقولي انني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم ان سيها فاتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختها هارون ما كان ابوك امراسا و ما كانت امك فَأَشَارَتْ إِلَيَّ قالوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا أَوْ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا لَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَدَرَأَ عَنِّي بِيَادُ عَدُوٍّ مُّحِيطٍ وَاسْتَلَامَ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ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 وَأَنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ اخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ أَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِمَّا يَشْهَدُ يَوْمَ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَاْتُونَنَا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 يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ إِنَّ إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب لنت يَا إِبْرَاهِيمُ لَإِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي مَنِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيَ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 ها قَوَّى يَعقوبَ وَكُلًا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم نُسُلًا صِدِّيقًا عَلِيًّا وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مُوسَى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 واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يامر اهله وكان يامر اهله بالصلاه والذكار وكان عند ربه مرضيا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 مِن ذُِّيََِّ آدمَم مِن دُِّيَةِ آدمَمَ وَمِمنْ حَمَلنَّ مَعَُ حي وَمِن ذُِّيََّةِ إذراهِي مَ وَإسر إلَ وَمِنْ من هدينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبطيا فَخَلَفَ من بعدهم خلف نضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غين إلا من إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنه يدخلون الجنه ولا يظلمون شيئا ان جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا إِلَّا الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ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 أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُوا شَيْئًا أَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَاشْتَيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جُثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ لكل شيعه ان يهموا اشد على الرحمن عثيا ثم لا نحن اعلم بالذين لهم اولى بها قريه وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَوَلَدَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَوْنَ وَوَلَدَنَا اطَّلَعَ عَلَى الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مدا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا فَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا للدن يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدنا دعوا للرحمن ولدا